إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء آلك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرضو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين